فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زكريا كلما ذكرنا بياتك يا النكري المحباب وجد عند هذا القول يا مويم ان هذا قال يا مويم ان لك هذا قالت هو من عند الله قلت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء غير حساب